البكاء قلت والشيخ الالباني رحمه الله قم سبقت عبرته عبارته بحيث لو قلنا البكاء ما ابعدنا وصفا اسكان رحمه الله تعالى غزير الدمعه بل وما اصرعها وما اصرعها حتى تعددت الروايات نقلا عنه في هذا الباب فالأولى بكاؤه لكلمة السناء فلا يحتمل كلمة سناء بحقه إلا ويكون جوابه عليها الدمعات كما جرى ذلك لما قدم في بعض المحاضرات بمقدمة فيها شيء من السناء عليه وعنوانها هذه دعوتنا فكان جوابه على صاحب السناء الدمع والبكاء رحمه الله تعالى أو الدمع والبكاء وقصة الجزائرية صاحبة الرؤية في تلك المسجلة في تلك المسجلة المسموعة المرأة التي أبكت الشيخ الباني المرأة التي أبكت الشيخ الباني لما ذكرت له رؤية متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم ومثلها لما أخبره أحدهم برؤية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فسألته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسال من أسأل عن حديثك يعني إذا جي حديث واردت ان أسأل قال له اسال محمدا ابن ناصر الدين الألبان هذا يذكرك برؤية من البخاري لما جاء إلى بعض النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعض ائمه الشافعية فقال له إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي قال له أولك كتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كتاب محمد بن إسماعيل البخاري وفعلا الشيخ الألباني كم يلتقي مع الشيخ الإمام البخاري في أشياء كثيرة جدا ولعلنا سوف يعني نضيف في الترقمة حص عنوانها بين الألباني والبخاري هذا إن يصر الله وانتهينا من الترقمة أنا أظن أن الترقمة لسه فيها سنة كمان حياة طويلة اكثر من سبعين سنة في العلم أنت تحتاج أن تروي على الناس سبعين سنة دول العيد كم سنة فكيف إذا أردت أن ترويها بقى مع فوائدها ومع تربوي... تربوياتها طيب قلت ودمعته السالسة لما اخبر بحال بعض العصات من سب الله عز وجل وسب الدين فلم يملك دمعه فلم يملك دمعه رحمه الله إذ جاءه شاب فأخبره بحال أبيه من سب الله والدين فبكى الشيخ رحمه الله تعالى وأما الدمع الرابعة فدمعة الشفقة لما صعد بعض تلاميزه إلى أعلى سطح داره ليصلح شيئا فيه فكاد أن يسقط فكاد أن يسقط من فوق ماذا؟ من فوق السطح فبكى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى شفقة على هذا التلميذ واما الدمعه الخامسة فدمعه العلم لما أخبر بوفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فبكاه أخذ يقول اللهم أجرني في مصيبتي مصيبتي يا مصيبتك أنت شيخ وحدك يا مصيبة الأمة كأنه يراها ماذا مصيبة شخصية من قهر أنه فقد من فقد نصيره في الدعوه وعضده في الدعوه وشريكه في الدعوه يعني الشيخ الالباني والشيخ ابن باز يعني كانوا عاملين كده كما تستطيع يعني ابو بكر وعمر في المعنى أنا وابو بكر وعمر الشيخ الالباني والشيخ ابن باز ما يذكر ابو بكر لو يذكر من عمر وما يذكر الشيخ ابن باز إلا يذكر الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع ورضي الله عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قلت والدمعة الخامسة دمعة الشكر ولا السادسة دمعة الشكر لما قرأ لما قرأ بيت الشعر وأهل الحديث وأهل الحديث هم أهل النبي هم أهل النبي وإن لم يصحب نفسه وإن لم يصحب نفسه أمفاسه صحبوا فبكى رحمه الله وقال اللهم اجعلنا منهم هذه ست دمعات من حياة الشيخ الألباني رحمه الله وأنت كما تراها دمعات فين؟ في كل كله في كل باب من أبواب الدم قلت يا ويل طالب العلم التعليق بأ يا ويل طالب العلم من قسوة قلبه وجمود عينه وقد خالوا قديما ليس بعالم ليس بعالم من لم يبكي وقرأ مصداق ذلك في القرآن لما وصف الله تعالى الذين أوتوا العلم فقال بعد يخرون للأذقان يبكون فجعل الدمعه في هذه الآية قرينة ماذا قرينة العلم وتلك علامته علامة العلم النافع ولشرف الدمعات أخبر الله في كتابه فقال ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم اولئك البكاءون الذين سبقت بهم دمعاتهم الى الفضل والشرف شرف الذكر في كتابه شرف الذكر في كتابه وفضل وثواب ماذا ها وثواب الجهاد فلا سبقهم المجاهدون وإن جاهدوا وقاتل قلت وهذه حقيقة الدعوة السلفية وهي دعوة قلبية وعظية تربويه وليس الدعوة قاسية ولا قامدة وعظماء الوعظ هم علماء السلف من أمثال من ابن القيم رحمه الله بل هو نجم الوعظ ثم هو ماذا عالم السلف فإن هناك من يفصل بين الوعظ وماذا والسلفية فصلا مر ولذلك كم تصلي في بعض مساجد السلفيين ثلاثين جزءا من القرآن تقرأ وكانهما قرئ قرآن ولا دمعة واحدة ولا دمعة واحدة وما هذه حقيقة الدعوة في النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وفي صدره أديس كأديس المرج من البكاء يقول ابن مسعود اقرأ فيبكي عمر يصلي إنما أشكو بسي وحزني إلى الله فيبكي أبو بكر أسيف لا يسمع الناس من بكائه وعثمان امن أم هو قانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة غرج رحمة ربه أليس هؤلاء هم السلف؟ كبأ أي دعوة سلفية هذه بلا دمع وبلا وعظ أي دعوة هذه سلفية ليست جموداً ولا قسوة وقد رأيت دمعات الشيخ الألباني في كل ماذا في كل معنى للدمع دمعة الشكر ودمعة الشفقة ودمعة الرحمة ودمعة الصحبة ودمعة الخوف ودمعة الخشية رحمه الله تبارك وتعالى نعم والله تعالى يقول فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله توعدهم بالويل ووصف المؤمنين بقوله أخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله آخر حصه معنا بارك الله فيكم وهي الحصة الأخيرة